السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقيدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنة الثانية ادى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة سل حافظ أحمد الحكمية رحمه الله ثم يلي الدرس الخامس والعشرون من الكتاب السادس وهو قره العين في شرح ورقات امام الحرمين لعلامه محمد بن محمد الحقاب الرعيني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قوله رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الايمان بالقدر جمله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 جواب قال الله تعالى وكان امر الله قدرا منقدر وقال تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا وقال تعالى وكان امر الله مفعولا وقال تعالى ما اصابنا من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الايات وقال تعالى وما اصابكم يوم الفتل جمعان فبيد الله وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته وأولئك هم المهتدون وغير ذلك من الآيات وتقدم في حديث جبريل وتؤمي بالقدر خيره وشره وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما عصابك لم يكن ليخطئك وما أقضأك لم يكن ليصيبك وقال صلى الله عليه وسلم وإن اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكانك لو أني فعلت, كذا لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر قدر الله وما شاء فعل وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وغير ذلك من الاحاديث لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان اركان الايمان الخمسه المتصله بالذكر في غير موضع من القران اتبعها بسادس تلك الاركان وهو الركن الواقع منفردا في القران الكريم وهو الإيمان بالقدر واستفتح ذكرى مسائله بقوله رحمه الله تعالى في سؤال سأله ما دليل الإيمان بالقدر جملة ومراده بقوله جملة ما يتعلق بإجمال مسائله دون تفاصيلها لأن أدلة القدر نوعان النوع الأول الأدلة الإجمالية وهي المثبتة له اجمالا والنوع الثاني الأدلة التفصيلية وهي الأدلة المبينة لتفاصيل جمله كما سيأتي في مواضعه عند ذلك تلك التفاصيل وهذه الأدلة التفصيلية تدل على تلك المسائل اصاله وتدل بالتبع على الأصل الكلي وهو اثبات القدر وكان حقيقا للمصنف أن يبين قبل ذكر دليل الإيمان حقيقته لأن العلم مسائل ودلائل ومما يعين على تبين المسألة الوقوف على حدها وحقيقتها فكان ينبغي ايراد سؤال يتعلق ببيان معنى القدر شرعا ثم يذكر بعد الدليل عليه وتقدم ان الايمان بالقدر شرعا هو ما قلنا بالكائنات علم الله الكائنات يعد بنفسه احسن من البحث علم الله الكائنات علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته وخلقه ومشيئته اياها وخلقه ومشيئته اياها قلنا الكائنات كائنات يعني الوقائع والحوادث يعني كان يكون كائنا وكائنه فالامر اذا وقع يسمى كائن ولذلك يجدون في كتب التاريخ احيانا قولهم كائنه عظيمه في البلد الكلانية يعني أمر عظيم وقع في البلد الكلانية وهذا الحد المذكور هو الحد الشرعي للقدر وحينئذ يأتي محل هذا السؤال المذكور عند المصنف ما دليل الإيمان بالقدر جملة ثم أوضح رحمه الله تعالى بالجواب عنه جملة من الأدلة القرآنية والنبوية فقال. قال الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وهذا تعيين للقدر بلفظه ووصف أمر الله عز وجل بأنه مقدور نافذ لا يتخلى وقال تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا والقدر والقضاء بأحسن الأقوال كلمتان تدل إحداهما على الأقرا عند الانفراد، فإن استمعتا انفردت كل واحدة بمعنى، فالقول فيها كالقول في الإسلام والإيمان، وحينئذ فالقضاء مفردا. هو إيش قضاء منفلدا هو لمضى القدر ثابتا وأما مع الاقترام بالقدر إذا قيل الإيمان بالقضاء والقدر ما بينهما اذا اتحد في الله ماذا تفهمون من قول الله عز وجل فقضاه سبع سماوات ما سبب ما يوافق مع الايه ها سبع سماوات كيف تتلاقى يعني أخرجهن على هذه الصورة، يعني أخرجهن على هذه الصورة، فالغدر يتعلق بالمقدور السابق، يتعلق بالمقدر العلم المُتعلق بالمقدر السابق، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر، والقضاء يتعلق بخروج ذلك المقدر، فمثلاً. خلق السماوات السبع قبل خلقهن يسمى قدر وبعد بروز صورتهن يسمى هضاء ثم ذكر النسان رحمه الله تعالى أيضا قوله تعالى ما أصاب من مصيبه وقوله تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان وقوله تعالى الذين إذا أصابتم مصيبه الآيات وهؤلاء الآيات من جنس خاص بعد العام فإن الآيتين السابقتين قال لكان على عموم القضاء والقدر وهؤلاء الآيات جاريات في قدر الملائمه جاريات في قدر المؤلم وانما خصت بذلك لان النفس تجري مع الاقدار الملائمه وانما تشق عليها الاقدار المؤلمه فلاجل الانتباه الى الايمان بالقدر المؤلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الايات ثم ذكر رحمه الله تعالى من السنة حديث جبريل فقال واتؤمن بقدر خيره وشره يعني الحديث الذي فيه ذكر جبريل وليس معنى الحديث الذي رواه جبريل وانما لقب بهذا لانه حديث ذكر فيه جبريل في القصه المعروفه في الصحيحين من حديث ابي هريره وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابي هريره ولم يأتي في الاحاديث الثابته وحلوه ومره وانما وقعت في كلام جماعه من السلف فالتعبير بها سائغ فيؤمن الانسان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ثم اورد حديثا واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة كما تقدم بيانه في شرح كتاب التوحيد عند باب ما جاء في منكري القدر ثم ذكر حديث أبي هريره بعده عند مسلم وإن اصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لو أني فعلت عندكم هكذا لو أني النسخ كلها عندكم لو أني فعلت كان كذا وكذا لكان عندنا كان لكن قبلها ما فيه لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا من عندكم الحديث هكذا لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فلعلها ساقطة من المصنف رحمه الله ثم ذكر وجه الاستدلال بك فقال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وهذه الكلمه قدر للتخفيف وتشدد أيضا في قدر الله وقدر الله ثم قتم بحديث عبد الله بن عمر لابن عمر في مسلم كل شيء بقدر حتى العج والكيف يعني أن الحمق والضعف بقدر وكذلك العقل والرشد بقدر سابق قدره الله سبحانه وتعالى على العبد وهذا الحديث جاء بأوسع صيغ العموم وهي كلمة كل فيدل على أن كل المقدرات جارية على وفق قدر الله عز وجل سواء ما كان منها ملائما للنفس أو مؤلما لها وإذا كان الكل من الله عز وجل وجب الإيمان به ولا يتم عقب الإيمان حتى يؤمن الإنسان بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره فإن وجدت في نفسه منازعة للقدر ساءت حياته كما قال إبراهيم الحربي الحافظ من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه نعم سأل الله إليكم. سؤال كم مراتب الإيمان بالقدر؟ جواب الايمان بالقدر على أربع مراتب المرتبه الاولى الايمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وانه تعالى قد علم جميع خلقه قبل ان يخلقهم وعلم ارزاقهم واجالهم واقوالهم واعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم واسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من اهل الجنه ومن هو منهم من اهل النار المرتبة الثانية الإيمان بكتابه ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذه وقدرته النافدة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون و... المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافدة وقدرته النافدة شامل وقدرته النافذة وقدرته الشامل أني عندك الطبعة الجديدة هذا الناث والتصحيح وراد يصحح الطابع وضع الصواب والخطأ كله قدرته الشامل أحسن الله لكم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئات الله لا نازل بحاجة إلى خدمة لعل أحدكم ينهض بها يعني يقابل على النسخه التي في حياته الشيخ طبعت في حياته الشيخ قد ذكر لي جماعه من تلاميذه انها هي التي صححها الشيخ في المطابع في مكه فهي المعتمده اما النسخه القديمه قديمه فالافضل ان يعاد تصحيها في مواضع مرت علينا فيها اشكالات فلا بد من اصلاح الكتاب وفاء هذه النسخه لئلا تنسى بعد ذلك ثم يتركونها الناس ثم يجعلون هذه هي المعتمدة مثل ما وقع في بعض الكتب الآن جعلت أشياء هي المعتمدة وهي ليست كذلك مثل ما لكرت لكم تآليف ابن سعدي رحمه الله تعالى وقع فيها ذلك وهي ليست معتمدة نعم سأل الله بكم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة أحياناً يعني أحيانا نسبة الكتاب تشتهل وهي ليست كذلك ليست للمصنف مثل كتاب نسبة ابن القيم رحمه الله تعالى في علوم القرآن وتتابع الناس فترة طويلة على نسبة ابن القيم ثم بأخره وجد أحد الباحثين أن هذا هو مقدمة تفسير ابن, ابن القيم وليس ابن القيم وفي كلمات مشكلة فأعاد طبعه وتحقيقه باسم مقدمة تفسير ابن القيم وهي مقدمة نابعة فهي كلام كلام, وليس كلام ابن القيم وليس كلام ابن القيم فبقي الناس مده على أن هذا من كتب نقيم رحمه الله تعالى فلا بد أن يبني طالب العلم علمه على التحقيق في تصحيح الكتب في كلام متكلميها في نسبتها إلى أصحابها في المختار من طبعاتها في المنتقى من مخطوطاتها كم من مخطوطة يعظمها الناس وهي لا تساوي ثلثين لاغترارهم بها فبعض النساخ ينقل المخطوطة كما هي فتجد في آقلها يقول وكتبه منصور بن يونس البهوتي فياتي إليك من ياتي ويقول آذى بخط منصور البهوتي اغترارا بفعلة الناس الجاهل الذي نسخ دون أن ينبه أن هذه نسخة منشوقة حتى يتميز معنى قوله وكتبه منصور بن يونس فهو يجده بالأصل هكذا ونقله هكذا وهذا كثير في المخطوطات لا بد أن يتعلم الإنسان كيفية التمييز بين المطبوعات والمخطوطات هذه من آلة العلم النابع واستعين بالكتب التي تتحدث عن هذا وهي كثيرة. نعم. الحس الله يرضى. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافلة وقدرته الشاملة وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون ولا ملزمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة. وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه إلا لعدم. لعدم, الله... لعدم قدرة الله عليه <تصفيق> إلا أن تكون هناك فاصلة منقوطة بعد كلمه لم يكن سر الجمله وما لم يشاء الله تعالى لم يكن قاصر القطه قاصر القطه ما فائدتها تعلق الجمله الثانيه بالجمله الاولى فتصير التي بعدها تعديليه وما لم يشاء الله تعالى لم يكن قاصر القطه لعدم مشيئه الله اياه لا لعدم قدره الله عليه هكذا يتضح الكلام يعني ان, أن الذي لم يشاه الله تعالى لم يكن لماذا لم يكن لعدم مشيئه الله اياه نعم حسان الله عليك وما لم يشئ الله وما لم الله تعالى لم يكن لعدم مشيئه الله اياه لا لعدم قضاه الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء وانه ما من ذرعة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه لما بين المصلب رحمه الله تعالى دليل القدر وهو محتاج فيما سلف الى معرفه حقيقته التي ذكرناها اورد سؤالا لا يتبين الا بمعرفه الحقيقه فقال كم مراتب الإيمان بالقدر فان الاطلاع على المراتب لا يكون الا بعد معرفه حقيقه الشيء كما ان الاركان لا تدرك الا بالاطلاع على حقيقه ما هي ركن له ثم أجاب عنه ببيان مراتب القدر فقال الإيمان بالقدر على أربع مراتب وهذه المراتب الأربع ماقوده من حقيقة القدر التي تقدمت فإن حقيقة القدر شرعا علم الله الكائنات وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها ويتفرع من هذه الحقيقة وجود أربع مراتب للقدر فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه أي لا يبعد ولا يغيب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وأنه تعالى قد, قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم إلى آخر ما قال وهذه المرتبه هي مرتبه علم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المرتبه الثانيه فقال الايمان بكتابه ذلك اي كتابه المقادير وانه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه انه كائن وفي ضمن ذلك الايمان باللوح والقلم لان القلم اله كتابه القدر واللوح المحفوظ هو الموضع الذي كتب به القدر فمن امن بكتابه القدر اندرج في ايمانه بكتابه القدر الاله التي كتب بها القدر وهي القلم والموضع الذي كتب فيه القدر وهو اللوح المحفوظ يعني عند الله سبحانه وتعالى وهذه المرتبه هي مرتبه الكتابه ثم ذكر المرتبه الثالثه فقال الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله ثم قال وهما متلازمتان من جهه ما كان وما سيكون ثم قال تنبيها ولا ملازمه بينهما من جهه ما لم يكن ولا هو كائن فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محاله فكل شيء قدره الله فلا بد من كينونته وبروزه وما لم يشاء الله تعالى اي وما لم يشاء الله تعالى لم يكن اي لم يشاء الله عز وجل ان يبرز ويظهر فليس المانع منه هو عدم قدرة الله عز وجل عليه بل المانع منه هو عدم مشيئة الله سبحانه وتعالى له لأن الله عز وجل على كل شيء قدير فقدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء كعلم الله عز وجل فالله عز وجل قال وهو بكل شيء عليم فعلمه متعلق بكل شيء وكذلك قدرته متعلقة بكل شيء فلا يتخلف عن قدرة الله عز وجل شيء وما لم يشأه الله سبحانه وتعالى ولم يقدره فليس لعدم القدرة عليه بل لمشيئته سبحانه وتعالى النافذة لم يقدر ولا كان ثم ذكر وهذه المرتبه هي مرتبه المشيئة ثم ذكر المرتبه الرابعه فقال الايمان بان الله تعالى خلق كل شيء وانه ما من درة في السماوات ولا في الارض الى اخر ما قال وهذه المرتبه هي مرتبه الخلق فصارت مراتب الايمان بالقدر اربعه الاولى مرتبه العلم والثانيه مرتبه الكتابه والثالثه مرتبه المشيئة والرابعه مرتبة الخلق وهذه المراتب الأربع تندرج في درجتين فالعلم والكتابة مقترنان لأنهما قبل وقوع المقدر لأنهما قبل وقوع المقدر والمشيئة والخلق مقترنان لأنهما مصاحبان مصاحبان وقوع المقدر ما يحتاج يقول لي وقوعي أكثر حروف التعدي الآن عند الناس ضعيفة في موضعها فغالب الناس يضعون حروف التعدي لا حاجة إليها فان تقول مقارنان وقوع المقدر واضحه طيب نوضحها الأخذ غيرها نقول أن الله سبحانه وتعالى كما سبقت على القدر في أربع مراتب العلم والكتابة يكونان قبل وقوع المقدر يعني قبل بروزه وظهوره فمثلا أنت الآن تكتب الدرس قبل كتابتك الدرس وجد من مراتب القدر علم الله بأنك ستكتب الدرس وكتابه ذلك في اللوح المحفوظ ثم لما كتبت أنت هذا الدرس وجدت مشيئة الله سبحانه وتعالى لكتابتك وخلقه لها فإنه هو الذي خلقك وخلق فعلك فتكون المرتبتان يعني تعليقتين بما يكون قبل غروز المقدور وقبل ظهوره وتكون المرتبتان الأخيرتين الأ... تكون المرتبتان الأخيرتان متعلقتين بمصاحبتين وقوع المقدور وحينئذ هل بين من قسمهما إلى درجتين ومن قسمها إلى أربع مراتب من قسم القدر إلى مرتبتين ومن إلى أربع مراتب ومن قسمه إلى درجتين فرق أم لا يوجد فرق الجواب الجغرق... لا يوجد لا يوجد فرض ايش الا من جهه الحقيقه يعني اضرب لكم مثال التوحيد من العلماء من قسم ثلاثه اجسام الربوبيه والالوهيه ومنهم من قسمه الى في الثمين توحيد المعرفة والادباع توحيد القصد والاراده والطلب هذا التقسيم هذا التقسيم بينهما فرق أم ليس بينهما فقط يقول اخو عمر ان تقسيمه الى قسمين وهو توحيد في المعرفه والاثبات وتوحيد في القصد والطلب متعلق بالعبد اي بما يجب, على بما يجب على العبد فيجب عليه ان يوحد الله في المعرفه والاثبات وان يوحده بقصد الاراده والطلب وتقسيمه الى ثلاثه متعلق بما يجب لله على العبد فيجب لله على العبديه الوحدويه والربوبيه والالاهيه تصافات بالتقسيم الاول نظر اليه الى التقسيم نظر فيه حين التقسيم الى العبد التقسيم الثاني نظر فيه حين التقسيم الى الى الخالق سبحانه وتعالى وهما في الحقيقه يؤلان الى شيء واحد لكن بينهما فرق باعتبار مقتضى التقسيم والا من جهه حقيقته فانهما يؤلان الى حقيقه واحده وحين ذلك يكون اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد لا تنوع يعني يرجع إلى حقيقة واحد كذلك هذا التقسيم الثنائي والرباعي المتعلق بالقدر ليس هو اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع باعتبار اختلاف المأخذ فالذي نظر نظرا عاما إجماليا قسمه إلى المراكب الأربع والذي نظر نظرا ميز فيه بين ما يكونوا قبل وقوع المقتول وحال وقوعه قسمه إلى درجتين ومعرفة المآخذ والاعتبارات من أقوى المآخذ في التحقيقات معرفه المآخذ والاعتبارات من أهم ايش المآء او المسالك من أهم المسالك كما حصل اعاده من اهم المسالك في التحقيقات يعني من أهم مسالك تحقيق العلم أن تلاحظ المأخذ والاعتبار الذي انيط به كلام المتكلم في حد أو تقسيم أو غير ذلك وفي هذا المعنى قال التفتزاني واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فالذي لا يفهم هذه المسالك ربما ضرب بعض كلام أهل العلم ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض كما صنف أحدهم في التوحيد فقال إن لاهل السنة قولين في تقسيم التوحيد القول الأول كذا والقول الثاني كذا وليس هذا قولا منفردا وإنما لهم مأخذان في التقسيم وإلا فالنوع الأول التقسيم الأول يقول إلى التالي والتقسيم الثاني يقول إلى الأول ومتى قوية المدارك؟ حصلت هذه المسالك ويحتاج طالب العلم إلى تقوية نفسه بهذه المجارك العظيمة في أخذ العلم وتلقيه ومن هنا تأتي أهمية دوام صفة الشيوخ لأن المسائل العلمية قد تعقل في مدة يسيرة لكن المسالك العقلية لا تترك إلا بصحبه طويله طويلة وأكد هذه المسالك في صفة الشيوخ كيفيه التعليم والابتاء وملاحظة احوال الخلق وما صحبه الناس وكان من مضى يدرك هذا المعنى فتدوم صحبتهم اشياخهم مدة عشرين سنة أو ثلاثين سنة وربما جلسوا للتدريس والابتاء ولم ينفكوا من الاجتماع باشياخهم في بعض دروسهم لملاحظه هذا الأصل العظيم أما اليوم فقد ضيع كثير من الناس فقد ضيع كثير من الناس هذا المأخذ. ولاجل هذا وقعوا في حيص بيص كما يقال واختلطت عليهم الامور وادخلوا في عقد العلم وتناوله ما ليس منه ومن اهم ما ينبغي ان يريه المعلم عنايته ايقاف المتعلمين على مسالك العلم وليس على مجرد المسائل العلميه وانما على المسالك التي توصلهم اليه فان هذا هو الذي يرقيهم في العلم ويعجل بهم في درجاته واما مجرد القاء المسائل اليهم فهذا خير لكنه لا يصنع منهم طلاب علم وانما يصنع منهم مستمعين وقد يكون فيهم اذكياء وحفظه فيسمعون ويفهمون ويحفظوا لكن المقصد الاعظم عند المعلم البصير ان يوقف الطلب على مسالك العلم ليستطيعوا ان يواصلوا في العلم ويفهم ربما ما لم يفهمه هو فإن العلم أفهم مقسومه وقد لا يقسم لك ويقسم لبعض من جاء بعدك ممن تلقنا عنك فينبغي أن تلقنهم الطرق التي تؤدي به إلى أن يكون مثلك أو أعظم منك فإنك متى عانيت هذا في نفسه أفدته ومتى كان آخر نظرك أن تلقي إليه المسألة ليفهمها عنك لم تصنع منه طالبا تخلفه بعدك في نفع الناس وكان من مضى يعتنون بتخليف نفر بعدهم يعلمون الناس ويجتهدون في الانتماس ذلك في من يأخذ عنه ويوجهونه إلى ما ينفعه وينفع المسلمين بعدهم فعظم الانتباع به وضعف هذا الأمر اليوم فصار أكثر المعلمين لا يعتني إلا بأمر دلسي أما أن يلاحظ في المتعلمين أن يبني فيهم أموراً ويرقيهم يرقيهم في درجات تضي بهم إلى مواصات الطريق والقيام بمهمة التعليم والإستاء بعده فقد صار قليلاً ينبغي أن اجتهد المعلم والمتعلم في فهم هذا الأصل وأن يلوه عنايتهم وهذا أخر البيان على هذه الكتاب ولا.